يا عم انا راجل مسلم وكلنا نبقى مسلمين واذا مش عارف انا ليه معارض يضرب في مؤيد ومؤيد يضرب في معامد انا بفتح التلفزيون بشوف ده هم بقول لي حوله ولاخواته اللي راحت في المصر هي المعارضة عايزين اي يسيبوا البلد اي الراجل بيطلع على ما بيعمل خاطوة يطلع لكازة مليونية على ما بيجي يعمل مليونية المنوان بتكلف كيف هو اللي بنصف بمداني التحرمه وبيتعالج على حسابي وحساب الغلاب هو مين اللي بتع... بتعالج, برو... بتعالج على حساب مي هو بتعالج على حساب الغلاب هو شطر اللي يضرب دي شطر اللي يوجع من عند دي إيه عايزين يا عمي حرام كيدي سيب الراجل له أربع سنين يا عمي عمل لنا حاجة عمل حاجة أهلا وسهلا ما عملش حاجة كل دستور كل رجل مثلا في حزب يقول الحزب ده هو عمل للدولة كذا الحزب ده عمل كذا كل واحد نجتهد نعمل نشوف ان الحزب اللي بيعمل احسن يجي في الانتخابات اللي يقول والله ده هو اللي كان اصلح لين بقى السأد القص هذا هو الانطباع السائد عند ملايين المصريين من اهلنا في الصعيد وفي الريف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 عن الفقر السائد بين الناس وعن غلاء الأسعار وعن وعن وهم يملكون عشرات الملايين وهم يطيرون من لندن إلى باريس إلى دبي إلى أمريكا بل وبعضهم يطيروا إلى إسرائيل إلى فلسطين المحتلة ليلتقي مع وزيرة خارجية إسرائيل أنتم في معزل عن الناس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 والله لو أنفقوها في صالح البلد لحلوا مشاكل كثيرة الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة هذه الدماء التي أريقت الشباب الذين فقدوا أعينهم وأصيب بعضهم بعجز كل أو بعجز جزئي الجرحة المصابون السيارات التي أحرقت هنا وهناك وهنالك المقرات التي أحرقت لمؤيد أو معارض اتقوا الله اتقوا الله في مصر اتقوا الله في مصر فنحن جميعا سنموت وسنقف بين يديز العزة والجبروت وقفوهم إنهم مسؤولون كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا تقول الله يا ناس سورة مصر في الخارج بعدما كان يصفق العالم كله لشباب مصر الذي قام بثورة سلمية لم ترق فيها دماء بالمقارنة بما كان في ليبيا أو في تونس أو في سوريا الآن نسمع بزاءات وسب وبأقذع وأفضع الألفاظ وتخوين وإراق الدماء وحرق مقرات وصيارات الله وإنا إليه راجعون على أي حال؟ خرجت النتيجة في المرحلة الأولى سبعة وخمسين قالوا نوافق على الدستور من أجل بناء مؤسسات الدولة من أجل أن نخرج من هذه الحلقة المفرغة من أجل أن تقوم بلدنا من كبوتها وثلاثة وأربعون بالمئة قالوا لا لا نرضى على هذا الدستور ليه لا ترضى على هذا الدستور تسمع عجائب من الناس كان في مقطع